وقد أعظم الله تعالى كذا وكذا ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان ما من الله به على آل إبراهيم من الكتاب والحكمة والملك العظيم فمثلا التوراة والإنجيل كلها كتاب وحكمة والملك العظيم من أعظم من فرونه أعطي ملكا من بني إسرائيل سليمان عليه السلام فإنه أعطي ملكا عظيما حتى قال هذل الملك لا ينبغي لأحد من بعدي لعظمته ومن فواية الآية الكريمة أن الله عز وجل له التصرف في ملكه بما يشاء هو يقبض ويقصد لقوله فقد آتينا آل إبراهيم وآتيناهم ملكا عظيما ثم قال الله تعالى فمنهم هذا أجازة الليلة فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه منهم الضمير يرود على آل إبراهيم يعني ليس كل آل إبراهيم تقبلوا هذا الكتاب وهذه الحكمة وهذا الملك منهم من آمن به ومن هنا التبعيذ والدليل على قوله, على قوله ومنهم من صد عنه فقسمهم الله تعالى إلى قسمين والتبعيذ قد يأتي بالحرف الدال عليه في اتلال قسمين وقد يأتي في أحدهما ويختف من القسم الثاني مثل قوله تعالى فمنهم شقي وسعيد المعنى فمنهم شقي ومنهم سعيد لأنه لا يمكن أن يكون شقي وسعيد لأنه واحد ولكن حجبت من من القسم الثامن فمنهم من آمن به وقبله وآمن بالكتاب والحكمة وشكر النعمة على الملك ومنهم من صد عنه صد عن فلم يؤمن به ولم يشكر الله على هذه النعمة والمبك العظيم وقول من صد عنه صد هذه تستعمل لازمة ومتعدية فاللازمة بناء أنه صد عنه بنفسه والمتعدية أنه صد غيره عنه وكل الوصفين ثابتان بهؤلاء فهم صددون عنه بأنفسهم وهم صددون غيرهم عنه حتى إن حتى إن بنى إسرائيل يدعون أن سليمان بن متيهود عليه الصلاة والسلام ليس نبيا، ولكنه ملك واسع الملك قوي الملوك قوي السلطان وليس بنبي، وكذلك داو يرون أنه ليس بنبي ولكنه ملك والصواب أنهم أنهم من الرسل والأنبياء ولكن الله تعالى أعطى, أعطى سليمان ذلك الملك العظيم ثم قال وكفى بجهنم سعيرا يعني ما أعظم السعير الذي يحصل لهؤلاء بجهنم وكفى سبق لنا أنها تتعدى بالباء ولكنهم يقولون إن الباء زائدة لفظا يعني من حين العراب وأما من جهة المعنى فلها ثائدة وهي تعذية كفء إلى الآن إلى المعمور ويقولون إن البحر جزاءه وأن لف وأن جهنم في هذه الآية هي الفاعل عكفت وأن سعيرا إيش تميز طيب والسعير بمعنى المساعف أو بمعنى الساعر وكلاهما يدل على الإحراق العظيم. في هذه الآية الكريمة من الفوائد أن الناس ينقسمون فيما يعطيهم الله تعالى من نعم الدين والدنيا إلى قسمين: قسم يؤمن وقسم يكفر. وهذا هو سنة الله كما قال الله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ولو شاء الله تعالى لجعل الناس أمة واحدة ولكن من رحمته أن جعلهم يتفرقوا حتى يعلم الله يعلم الله الصادق من الكاذب وحتى يقوم وحتى يقوم وحتى يقوم, وحتى يقوم عالم الجهاد وحتى يقوم الأمر المعمور والنهي عن المنكر وحتى يعرف المؤمن قدر نعمة الله عليه بالإيمان وحتى يجتهد المؤمن أن يثبته الله عز وجل حتى لا يكون مثل هؤلاء والحاصل أن الله سبحانه وتعالى جعل الناس إلى قسمين بحكم عظيم ومن فوائد هذه الأيات الكريمة أن الذين لم يؤمنوا به أعرضوا عنه وصدوا الناس عنه أيضا لقوله ومنهم من صد عنه وقد ذكرنا أنها تستعمل لازمة ومتعدية وأنها في هذه الآية صالحة على الوجهين ومن فوائد الآية الكريمة تعظيم إحراق النار القوله وكفى بجهنم سعيرا ومن فوائدها أن من صد عن ما آثاه الله من الكتاب والحكمة فإنه يكون من حطب جهنم ولو يذب ثم قال إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصيهم نارا وقال بعدها والذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهكذا طريقة القرآن مثاني يعني إذا جاء لك آه النار جاء لك أهل الجنة إذا جاء ذكر المتقين جاء لك ذكر المتدمين وهكذا حتى يكون الإنسان سائرا إلى الله بين الخوف والرجاء وحتى لا يمل لو كان الكلام على نسق واحد قال إن الذين كفروا بآياتنا سوف كفروا بها أي جحدوها وأنكروها وأصل المادة كفر من الستر والتغطية ومنه سمي الكفر الذي هو خلاف طلع النخل وقوله بآياتنا يشمل الآيات القونية والآيات الشرعية فمن الكفر بآيات الشرائية تقريب الرسل وعدم الجزام بما جاء في الرسل من الشرائع ومن الآيات الكونية الكفر بآيات الكونية أن ينسب هذا الكون إلى غير الله أو يقول إن, الله إن أحدا أعان الله فيه أو يقول إن أحدا له فيه شئ كلها من التقريب بالآيات ومن ذلك من ينكر ومن ذلك إنكار الكسوف أن يكون وقع إنذارا من الله عز وجل وتخويبا لأن بعض الناس يقولون أن الكسوف سببه أمر عادي وليس من أجل أن نخوف الله به العباد وهذا كفر يعتبر نوع من الكفر وليس كفرا مخلعا من الملة لكنه نوع من الكفر سوف نصليهم نارا سوف يقول المعربون إنها حرف عقيدة حرف ايش تسويط يعني تدل على تحقق وقوع الشيء لكن بعد زمن لأن التسويط بمعنى التأخير ومنه قولهم سوف في التوبة سوف في يعني أخرها فمعنى سوف يعني أنهم سوف يصلون لكن بعد زمن وقوله نصليهم نارا أي نجعلهم يصلونها حتى تحقيقهم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب كلما نضج النضج معنا قلوب غاية في الكمال يعني أنها إذا نضجت من الاشتراق واحترقت فإنها تبدل تلودا غيرها غير الأولى لأن الأولى احترقت وزالت لماذا؟ ليذوق العذاب أي الألم لأن الجلد إذا احترق صار حائلا دون بقية الجسم فلا يحسون بالنار لكن إذا بدل بجلد آخر جديد هنا إذن أحسوا بحر النار أعادنا الله وأياكم منها فهم كلما رجت بدّنها وكلما حاربو شرط يدل على التكرار يعني أنهم دائماً وأبداً كلما رجت الجلد بدلو جلد غيرها لهذه الحكمة ليذوق العذاب إن الله كان عزيزا حكيما العذاب يعني الألم الذي يعذبون به إن الله كان عزيزا حكيما كان في الماضي لكنه لا يراد بها الزمن فهي تدل على تحقق الاتصال بهذا بما كله عليه خبرها بدون التقيد بزمن ولهذا يقولون إنها مسلوبة الزمان فيها لماذا؟ لأننا لو قلنا إنها دال على الزمان لكان العزة، لكانت العزة والحكمة قد انتهت وذهبت وقوله عزيزا العزيز قال العلماء إن له ثلاثة معان الأول عزة القدر والثاني عزة القهر والثالث عزة الامتناع أما عزة القدر فمعناها أنه ذو قدر عظيم لا يمثل الشيء وأما عزة القهر فمعناها أنه الغالب القاهر لكل ذي جبروث وأما عزة الامتناع فمعناها الممتنع عن كل عيب ونقص وسوء ومن قولهم عرض عزاء يعني صلبة صلبة وكلها من تناع الراخوة وكل هذه المعاني وربما يحمل معاني أخرى أيضا كلها ثابت الله كل لله عزته جميعا وأمل الحكيم فإنه مشتق من الحثنة ويلحثام والإفقار ومن الحكم وهو القضاء والفصل والله سبحانه وتعالى حكيم ذو حكمة بعدها وحكيم بمعنى حاكم فاصل بين عباده ترجع الأمور كلها إليه كما قال الله تعالى ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين وليعلم أن حكم الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى حكم كوني قدري وحكم شرعي ديني أما الحكم فولي القدري فمثلوا له في قوله تعالى عن أحد إخوة يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي يريد بذلك حكما قدريا لا حكما شرعيا لأن الله تعالى لم يمنع شرعا من الرجوع إذا أهذى ولكنه يرد بذلك أن حكم لا هو حكماً قديم وأما الحكم السريع فدلالة وفأب دليل ومثال قوله تبارك وتعالى في سورة المتنحنة لما ذكر ملك من الأحكام قال ذلك حكم الله يحكم بينه هذا حكم شرعي وقد يجتمعوا القسمان في آلة واحدة مثل قوله تبارك وتعالى له الحكم وإليه ترجعون ومثل قوله ألا له الحكم وهو أسفع الحاسبين ومثل قوله أليس الله بأحكم الحاكمين فالمهم أن الحكم حكم الله عز وجل من قسم إلى كون قدر والثاني شرعي ديني وذكرنا لكل واحد جليلا ولكل واحد مثالا وذكرنا ما يجمع القسمين وكل ذلك موجود في القرآن فإن قال قائل أيهما الذي يكون نافدا في العباد ولا بد الكوني أو القدر أو الشرعي الكون القدر هذا نافذ في العباد ولا يمكن أحد أن يعاند فيه أو مانع فيه وأما الحكم الشرعي الذي يقوم الله فيه في العباد فمن العباد من يقبل ويقوم به ومن العباد من لا يقبل ولا يقوم به الحكمة وهي أحد المانيين في قولي حكيما مأخوذة من الإحكام وهو إتقام الشيء فالشيء المحكم والشيء الشيء وفسرها بعض العلماء بأنها وضع الأشياء في مواضعها بمعنى أنك إذا رأيت هذا الشيء قلت لا يصلح به في مكانه إلا هو ثم هي الحكمة حكمة في نفس الشيء وحكمة في غاية الشيء بمعنى أن هذا الشيء في نفسه مطابق للحكمة والثاني أن الغاية من حكمة محمودة ولننظر مت... إلى الوضوء مثلا كونه على هذا الوجه يبدأ أولا بالوجه ثم باليجين ثم بالرأس ثم بالأذنين وكونه بعض الآضاء غسل وبعض الآضاء مسح هذا الحكم لا شك يعني كون على هذه الصورة المعينة حكمة. ثم الغاية منه وهو التطهير من الذنوب والتطيير من الاحتاج هذه غاية حميدة بلا شك إذن الحكمة تكون في ذات الشيء وفي غاية الشيء وكل هذا ثابت في حكمة الله عز وجل وإذا قلنا إن الحكم كوني وشرعي والحكمة حكمة في ذات الشيء وحكمة في غاية منه صار جميع كم قسما أربعة قسم ويان في شرط قد كمل على الآية نعم لو شاء الله مكتسب الآية من سمة السمة القدرية هيجعلك فارم مني في نعم هذا يكون حكم قدري إيه نعم هذا حكم قدري يقوم هو الشرعي في ترى نارته هذا بذكر على مين يصير الفوز كيف الجواب كيف هو واضح ما حاج شيء اي نعم والله سبحانه وتعالى ولو عنده في خير لاسمعه في الليلة, في الليلة الماضية تكلمنا عن القدريه وجبريه وقلنا كل واحد منهم له شبهه أليس كذلك ولكن هل هذه الشبهات منجليه لكم أو نبينها الآن نعم لأن بعض الناس قال لي طيب الشبه هذه لماذا لم تبين ذكرنا أن سبته قدرية، سبته قدرية. أن الله سبحانه وتعالى قال: ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبوا أقوى حتى نعلم. إذا هو الآن إيش؟ لا يعلم طيب. الجواب على هذا أن نقول علم الله سبحانه وتعالى أن ينقسم قسمين علم بما سيكون وعلم بما فعل، فهو يعلم أن هذا العبد سوف يقوم بما أمر به أو أن هذا العبد ليقوم لي بما أمر به فلس كذلك العلم بما سيكون لا يتلتب عليه ثواب ولا عقاب لأن الم... لأنه لم يوجه إلى المكلف شيء فيه فلا يتلتب عليه ثواب ولا عقاب والثاني علم بإيش؟ بما كان هذا هو الذي قال الله تعالى حتى نعلم أي حتى نعلم الشيء كائنا واقعا وحينئذ يترثب علي إيش؟ الجزء الثواب أو العقاب ويدل, ويدل لذلك أن الله سبحانه وتعالى بيّن في آدم كثيرة أن الله تعالى قد علم كل شيء ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء وأرض إن ذلك في الكتاب إن ذلك, إن ذلك على الله يسير وقال تعالى في أتستيام علم الله أنكم كنتم تغتانون أنفسكم وقال علم الله أنكم ستذكرونهم وهم لم يذكرونهم لبعض ستذكرونهم فالحاصل أن نقول العلم انقصن إلى ما هما علم بما كان وعلم بما سيكون. ما الذي يترتب عليه العقاب أو الثواب؟ العلم بما كان. وهذا هو المراد بقوله حتى نعلم المجاهدين منكم والصادري. ولهذا قال بعض العلماء يعني فسره بقوله حتى نعلم علم ظهور. يعني علم وقوع شيء. بقينا في الجواب عن عن الجبرية عن الجبرية القدرية تهيئة ما أرد عليها القدرية الجبرية الذين قالوا أن الله قال ولو شاء ربك ما فعلوه ولو شاء الله ما قتل الذين من بعدهم بعد ما جاءتهم بيناتهم ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما أخذتهم نقول نعم اقتتارهم واقع بمشيئة الأعلى شك وإشرافهم واقع بمشيئة الله كما قال تعالى ولو شاء الله ما شق وما جعلك علم حفيرا وما تعلم بوكين لكن هل منحهم الله مشيئة وإغاده أو أو لم يمنحهم منح منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ومن أراد الآخرة وسع راسئها من كان يريد العاجلة فإغاد الإنسان ثابتة ولا أحد ينقهر وما قدر الله عليك ليس عندك علم به قبل أن تفعله حتى تحتج به أليس كذلك؟ ما قدر الله عليك ليس عندك علم به قبل أن تفعله حتى تحتج بقدر الله. لان نقول ما تحتج بقدر الله ما الذي أعلمك أن الله قدر عليك الشقاء؟ لماذا لم تقدر أن الله قدر عليك إيش؟ السعادة فتسعد وحينئذ لا لا يكون لهم حجة وقد أبطل الله هذا الفجة بالفعل سيقول الذين أشكوا لو شاء الله ما أشكنا ولا أباونا ولا حررنا من شيء كذلك كذب الذين من قدهم حتى ذاقوا بأسنا ولو كان لهم حجة ما ذاقوا بأس الله لأنهم عذروا نعم نعم أمر لو شاء الله مقتتل نسبة ثالثين فرقتل على أن أن لهم مسيات بلى قلتوا على أن فعلهم نعم والله عالم بالتنانق جلود الله هل يعني بالتنانق جلد الجلد, الجلد نفسه أم جلد غير نعم يا يا يخلق جلد جلدًا جديدًا غير الجلد الأول اللي احترق نعم، آخر واحد رأينا انتبار الامصار مناساً يدعون العلم ولا يصنون ولا يأمر إذن المعروف ولا ينون عن المتر ولا يسكين ويحتجون القول تعالى الذين دون مكان منهم في, في, في من الأرض قلنا لهم أنني صلى الله عليه وسلم صلى سلمك وهو لم يوقع الله لا. فقلوا هذا على سبيل الإسقس على سبيل الإسقس على نعم. فأما الذين في قلوبهم زيد، هم يتبعون ما شابههم. هذه يخبر الله به عن شيء مستقبل. ولا ينصرنا الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز. الذين عملكناهم في الأرض، أقام الصلاة، وآتوا الزكاة، وأمر بالمعروف، ونهوا عن المنكر. فيقال لهؤلاء. إن الله وعد الذين ينصرون الله بهذا النصر وأنهم الآن لا تأمرون بالمعروف ويتناعون عن المنكر فيستمسحق النصر إذا كنتم تريدون النصر فافعلوا ذلك مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وأقيموا السلاة وعادوا الزكاة هذا تكون يستفسر استفسرنا يوم القيام هي الاستفسر قلت عليهم إنها إيش أكثر نعم الاستفسر عليها نعم استفسر هذه هذه تكون يوم القيام هي هي لا تكون آخذ تكون أعظم أعظم يعني تقول تكون أصغر أعظم يقول جابر الأنصاري أن نظرس الواحد منهم مثل جبل أحب والعياذ بالله توسع أبدانه لاجل شدة العداة <تصفيق> قدري شوت مغاضي بارك على ولو شفنا لا اتينا كنا نفس الجاد او لا اتينا اتصلوا الى ابوابنا جهنم من جهتي ومن جهه قدري ولا جبل جبل نعم دكو هذا الشيء يلا عز وجل كتب انه صوته يبلغ حنا من الناس وجنه الكره نعم اذا لو شفنا لا ما رأى قصر مقصر أصل منه أصل من نبي ما نبيل أنك أصل منها يوم القيامة إلى الخير لأحتج لأنه نحن النار وقال أنا أخذ الله عز وجل ما يحتجون بارك الغفير يقرون بالخطأ يقول لو كنا نسمع ونعقص ما في بأصحاب السعيد ويسألنا الله الرجوع ويقول لو رجعنا يعني لا يعني لا أمن فرجعنا نعمل صالحاً يوم القيامة ما في حجلة كامة الآن من يدرى هذا الكفن على وجهه؟ من؟ هذا الجفل يجب وان عبيته الكفن على وجهه قلت والله أنا مجبر على هذا ما في مال محكي. محكي. نعم خالد؟ صعب الله صلى الله عليه وسلم نعم لا يأكل ما يقول له عام لأن النبي عليه الصلاة من آل من آل إبراهيم نعم سبحان الله يذكرهم بأن الجند غير الجند الأول يبدلونه نعم أي نعم الإمام أحمد رحمه الله يقول إنما تبدلوا تجديدها تجديدوا نعم ولا إذا ما أحج عليهم جهمية فصار خي فوعد الجند الله جندك فكان تجديدوا هو تجديدوا ما لا يعني أن هذا معنى صحيح يعني لا يستبدل أن يكون معنى صحيح وقد يستشهد له بقوله يوم تبدل الأرض غير الأرض مع أنها هي أصل لكن الأصل في التبديل أنه بدل عن بدل وهذه الجلود ليست مستقلة حتى تعذب ويقال أنها عذبت بدون جريمة هذه الجلود مثل اللباس لهؤلاء له هذا عندما قال لنا احمد مختار رحمه الله أدان؟ يقول ان يقول كيف صارت هو ما ادري هل هم إن اللي داخل الجلد ما يتألم ما يتأذى ما يتأذى وأن الألم للجلد فقط يعني عكس ما تقولن نعم والله جعل الجلد يتألم لأجل أن يخست الإنسان بما بما يصيب لكن أغرز الإبرة الآن أول ما توجز في الجلد لكن في اللحم الداخلي ما تحسه ثم من نعمة الله أن اللحم الداخلي ما فيه إحساس لو في إحساس واتتجها قطعها خبر تمشي مع هالأمعة الدقيقة يقدر الواحد ينام الآن لو يجي دفع على على جلده ما يستطيع لو تمشي دفع على جلده هنا ما يستطيع يجي. ما يجي النوم لكن ما بالك برش هذه إنها تجي في ال في ال الأمعاء الدقيقة نعم مو ولهالا من حكمة الله سبحانه الله عن كل ما تأمل إنسانه حكمة الله طال عجب العجاب إذا صار هذا هذا هذا الطعام متهيئ للخروج تحس به الإنسان يعني إذا استعد جاء عند الباب تحس به لكن قبل أبدا يتردد في هذه الأمعاء دقيقة المتوية بعض على بعض ولا تحس به طيب يا بنسي يا تسجيل ان ننقل هذا فرد على القدرية والجبريه إلى درس البخاري كتبه إمداد ها أو ها هذا هو اللي كان بقوله اي نعم المهم لا تدخل في كلماتي طيب ايه ماشي ايوه نفس الموضوع طيب إذا كانت الآيات تحتمل هذه المجزأة العلمية فلا معنى لأنا أقول إذا كانت تحتمل أما إذا كان مجرد وهم يعني مثل لما وصلوا إلى القمر قال إن هذا يدل على قوله تعالى يا مشردين وليست إن استطعتم أن تنبضوا ما قارس السماء وترفض المصري، ها؟ لا لابد من جبود الدلالة وإلا فلا يفسر. اللهم صلّي الله. السلام عليك أيها النبي هذا دعاء. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين دعاء. اللهم صلّي على محمد اللهم بارك على محمد عود بعمرك بشهنم. كل هذه دعاء. وكذلك بين صلتين اللهم صلّي وابدأ صلّي وارحمني. كلها جملة دعائية هذا ها؟ النزي يقول هل يعتد بشيات المرأة واحدة في رؤته لا رمضان الجواب نعم يعتد بها لأنها خبر ديني كما لو أخبرت غروب الشمس مثلا من الحكمي ما موجود؟ أينه؟ طيب يقول عسكر أن فض الشيء في بعض المسائل فقية اختلاف المحدثين والفقهاء فيها فما هو الضابط ترجح مثال المسألة أما طالب العلم الصغير والعامي فيقطع من, من يرى أنه أوثق في علمه ودينه وأما طالب العلم الصاعد الذي أخذ من العلم حظا فهذا هو بنفسه يراجع أدلة هؤلاء وهؤلاء حتى يتبينه أنه أيها الراجعة تأتي واحدة تسمحون فيها طيب يقول أشكر عليه قول من قال وإن رؤية متى عبرت وقعت فهل وقوع رؤية متوقف على تعبيرها لا قد تقع قبل قبلا تعبر لكن إذا عبرت وقعت على ما عبرت به على قول هذا لا ينبغي للإنسان إذا رأى ما يكره أن يعرضها على أحد لأنها إذا إذا عرضها ثم فسرت وقعت في إنها فلذا رأى ما يكره يستعي يقوم ويثر عن سار ثلاثة أن يقول أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت وينقلب إلى الجانب الثاني ولا يحدد بها أحد هذا إذا رأى ما يكره يستريح يستريح مرة حتى قال الصحابة كنا نمرض إذا رأينا رؤيا كروعة فلما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث استقر أمر أما إذا رأيت ما تحب فإياك أن تقصها على إنسان لا يحب لا تخبر بها إلا من تحب من يحب لأن الله قال يا لا تقصص وجهك على قطيع قالوا عن يعقوب لا تقصص رؤياك على إخوتك فيقيل لك كيدا نعم كيف يعقوب يقول لي لا يعرضها الشيء الأخرى لا يعرضها أش... لا لا لا أبد لفكره لا تذكروا لا تذكروا <سؤال> <سؤال> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبق لنا تفسير قول الله تبارك وتعالى فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه فإلى أي مرجع يعود الضمير في قوله فمنهم من آمن به خالب من آمن بآل إبراهيم من آمن بآل إبراهيم أنا لست أسعى فمنهم لا أسأل الضمير في قوله فمنهم أسأل عن الضمير في قوله به يعني نعم من آمن به أي بما آتينا آل إفراهيم من الكتاب والحكم طيب ومنهم من صد عنه كيف يكون الصد عنه شراحي صد عنه يقول لابد انفعله لا لا كيف الصد الصد عنه بكربه نعم او الحي لدينا الناس هل هل يزوركم في في هذا الدين هذا هذا هذا معناه صد هل هي متعجب ولا لا لكن ما معنى صد كيف الصد عن الملك الصد عن كذا والحكم واضح كيف الصد عن الملك في التكذيب بس الملك تكذيب بس لا تكلموا زكية أن يحفظ أنفوتير هذا الملك يزول عنه. إيش؟ أن يحفظه ليزول عنه الملك. لا. سيئة. نعم آدم, آدم. لا بأس لكن الملك كيف ليكون صد عنه؟ كنا هذا اللي ذكرناه لكم قلنا الصد عن الكتاب والحكمة التقوى وعدم وطرد العمل. الصد عن الكتاب والحكمة. التكريم أو الاستقباء الصدع الملكي أن لا يقوم بشكر ولا يقول حقا طيب قال الله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم ناغا ما معنى نصليهم مصليهم مصليهم لا مصليهم نوتيها شيء ما تفرق ما وصل الاشياء موصلت يعني نخلقهم بالنار طيب كلما نضغط جلودهم فتدناهم جلونا على ما مع النقص ايش يعني يعني من نظو نضج الجلد بال... بالاحترام وهذا معروف طيب بدلناهم جلودا غيرها ما معنى التدير هنا هل المعنى ان هذه الجلود تعود حية بعد النض رحمه الله او انه يخلق لهم جلود اخرى تحتمل معنية ألا معي أول فدناهم دون غيرها هل لا نغير الله عمر قوله تعالى يوم تبدأ الأرض غير الأرض والسموات نعم قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات هي ما بدأ ذاتها لكن صفتها فهذه أيضا تعاد بعد أن تنضجت واحترقت بالنار تعاد هي نفسها طيب ووبي يرفض الإرادة أو علي عليه بعد طلبها في تفسير الآية ما هو الإرادة؟ أي نعم وبينا أن هذا الإرادة باطل من أصله لأنه إن كانت هذه الجلود إن كانت هذه الجلود محتارقة تنشأ من جديد يعني تعود إلى حالها الأولى. فلا إشكال وإن كان غيرها فإن الجنود للإنسان بمنزلة إيش بمنزلة الثقاف تهدأت له وهي جماد نفسها ليست مكلفة حتى وقالنا عذبت بدون دم لكن هذا أورده ليس له صغط طيب قوله ليذوق العذاب أي بأسنته ليذوق العذاب أي نعم كيف أجب؟ يعني ذوق العذاب من جميع جهاز الجسم هل يستذوقه من الطعام والسراب إذا كان ذوق العذاب هنا يكون من جميع الحالة الجسم لأن يكون الجلود هو تقوط جميع الجسم يكون من جميع الحالة الجسم لأن يكون العذاب هذه فيها حيث بنابئة التحكي كيف؟ جاء كأنه جاء للهدى شراب لذيذ طعم جميل من سندبى. كنايان عن, عن تحقق هذا الشيء كما يتحقق الإنسان لقمة لذاقة أو شراب لذاقة. طيب. إن الله كان عزيزا حكيما هذا نسل من إسمال الله عز وجل له عدة معاني العزيز, العزيز أو الحكيم العزيز العزة نعم. عزة قدر وقهر وامتناع طيب عزة عزة قدر وقهر وامتناع عزة القدر أن الله تعالى ذو قدر من وسأن عظيم نعم أن الله هذو قادرين وسأن عظيم عزة القدر أن الله تعالى قهر كل شيء وغلب كل شيء نعم. عزة العزة في الامتناع أن الله تعالى ممتنع عن كل نقص معي. أحسنتم. ولهذا قال قال نقي لما, لما ذكر هذه المعاني الثلاثة قال فالعز حينئذ ثلاثة معاني طيب. الحكيم هل من الحكم أو من الإحكام خسرت من المعاني من الحكم ومن الإحكام طيب. هذا صحيح الحكم ثلاثة نوعا نعم مثال الأول شون حتى أحكم الله حتى الله حتى أحكم حتى أحكم الله أي آلة فلن ابرح الأرض الارض حتى الى ابي ارحم الله لي الحكم الشرعي دار لا لورا زايف في صورته انت لما ذكر احكام المهاجرات وما يتعلق خلاله قال ذلك سبح الله يحكم بينه طيب قوله تعالى ومن احسن من الله حكما سليم هذه يراد به الحكم الفني او الشرعي اتفق هو damage فادر على <تصفيق> هذه انا حكم الجاهليه يبول ومن احسن من الله حكما لقوم يوك نعم اي نعم جودي مننا جميعا أو المعنيان جميعاً صح طيب الحكمة تكون معلومة للحباب أو مجهولة أو بعضها معلوم وبعضها مجهول أين عبد قد يعلم بعض الحباب قد يعلم بعضها معلوم وبعضها معلوم يعني بعضهم معلومة بعضهم معلومات أتمثلني بشيء مجموعة غير معلومة نعم في بعض الأحكام الشرائية التي أمرنا مع الزواجات أو لم أعلم المثل المثل المثل المثل المثل المثل مثلا يا شيخ التحريك مصدر للصراء لا إشارة العلو كما ذكر الشيخ يجدون لماذا لا تقول الصلاة ظهر أربعة لماذا لم تكن تكون ستة نعم؟ مثلا لماذا لا يعني الصلاة عدد عدد الصلاات غير معلوم منه صح؟ طيب من الحكمة المعلومة علي من الحكمة المعلومة نعم مثل تخصيص السجود بقول سبحانه رب العالم نعم حيث أنه خصص السجود بقول, بقول سبحانه رب العالم. العالم نعم نزول الإنسان نعم نفسه أن يدعو الله في قلوبه المنزح في المنزح عن السجود تمام أعريح هذه من الشباب في معلوم طيب خلق واحدة نعم وإن لا يكفر نعقد معها كلها ما فوائد. طيب من فوائد الآية الكريمة قوّره تعالى إن الذين كفروا بياتنا إلى آخره. الوعيد على من كفر بآيات الله في النار. ومن فوائدها أن من كذب أو من كفر ببعض الآيات فله نصيب من هذا الوعيد حسب كفره. وذلك بناء على القاعدة المعروفة أن الحكم المرتب على وصف يقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعفه الحكم المرتب على وصف يقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعفه ومن فائد هذه الآية الكريمة إثبات العقوبة بالنار وجوب اعتقاد ذلك. لأن الخبر صادر من عند الله عز وجل وهو أصدق القائلين سوف نسليه الناعة ومن فوائدها من فوائد هذه الآية الكريمة تمام قدرة الله عز وجل حيث كان هذا العذاب كلما ندجت تلودهم بدلوا تلودها غيره وهذا أبد الآبتين وماذا تنضج هل يتنضج في الحال يعني أو تبقى مدة ليزداد ألمهم يعني متعرفون أن اللحم إذا كانت النار قوية ينضج بسرعة والعكس بالأكس فهل هذه الجلول تنضج بسرعة ثم تبدل أو أنها تبقى متألمة لمدة الله علم بها ثم تبدل نقول هذا خبر عن غير والأخبار عن الغيب لا يجوز أن نتعذى أكثر مما أكبرنا به فنقول إذا نرجت إذا نرجت جلود قد دلو دلو غيرها أما هل تأخذ زمنا كثيرا قبل أن تنضج فهذا ليس إلينا ما ندري. ربما تأخذ زمنا كثيرا وربما تأخذ زمنا قليلا لكن القاعدة في الأمور الغيبيات إيش؟ أن نقتصر على ما ورد كمية وكيفية وزمنا وقدر كل شيء لا نتعد ومن فائد هذه الآية الكريمة أن الإحساس إنما يكون في الظاهر لقول كلما نضجت جلوتهم هذه التي يقع عليه العذاب ولعزك بالله. هذا هو الظاهر وربما يقول القائل إن العذاب قد يكون حتى على الداخل لكن لما كان الجلوث التي تباشر النار أعادنا الله أن منها ذكر حالها ويستشهد لذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وآله وسلم في أبي طالب أنه في رحضاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه وغليان الدماء على شكل من شدة إيش من شدة الحرارة فهذا يدل على أن كل البدن والعباد بالله يناله هذه هذه هذه الحرارة لكن ذكر الفروض لأنها المباشرة حيث أنها هي الظاهرة ومن فوائد الآيات الكريمة وهي فائدة لغوية أن كلما لا تعاد في جوابها كلما نض نضجت بدلناه خلافا لللغة الأخيرة العرفية العصرية المعصورة، وهي يقولون كلما جاء زيد كلما جاء عام. هذا غلط غلط على اللغة العربية. كلما حرف شق تأتي في أول الجملة ولا تعاد في الجواب. عرفتم من ما أنه نسمع هذا الكلام كلما حصل كذا كلما حصل كذا. نسمعهم هناس يعني نعتبرهم من أهل اللغة ومع ذلك يخطئون هذا خطأ الفاحش ومن فائد الآية الكريمة إثبات الحكمة لله عز وجل في أفعال مناية أخرى من قول ليذوق العذاب وهكذا كل ما رأيت لا م التعليم بعد حكم كون أو شرعي فإنها تفيد إثبات الحكمة لله عزوجل والعجيب أن قوما من آل الملة ومنهم الأشاعرة ينكرون الحكمة لله ويقولون إن أق الله وإن أحكام الله الكونية والشرعية لمجرد المشيئة وليس لها حكمة فأنكروا أشرف أو ما هو من أشرف صداد الله عز وجل وهي الحكمة لأن ضد الحكمة السفح وسبحان الله عن السفح وإذا قررناها للتقليل وهو أن كل حكم معلل باللام فإنه دليل على ثبوت الحكمة صارت أدلة الحكمة لا تحصل كثيرا جدا وإنما أنكروا الحكمة قالوا لأنه إذا فعل لحكمة فقد فعل لغرض يعود عليه بالنفع والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك سبحان الله كيف زينا من الشيطان هذا التركيب إذا فعل الحكمة فالحكمة غرف، ومن فعل ذي فهو محتاج إليهم، والله تعالى منزه عن ذلك. فيقال إن الله عز وجل يفعل الحكمة، يفعل الحكمة لا لنفع يعود عليه، ولكن لنفع يعود على العباد. ليس ليس للشيء يعود إليه نفسه أبداً، هو مستن من ذلك. ما يريد الله أن يجعلكم محرد ولكن يريد ليطهركم التطهير عائل من نفسه لنا ولا, ولا لله لنا وهكذا بقية الأشياء وإذا كان لمصلحة الغير كان ذلك دليلا على فرمه وجوده عز وجل وهذا كمال وليس بنقص بحال من الحوال ومن فوائل الله الكريمة إثبات غضب الله عز وجل من واحد من أي واحد؟ نعم لأن العذاب هل عذبهم على الظراء عن غضب؟ لكن هل الاستلال بهذه الآية على الغضب من باب الاستلال باللف أو من باب الاستلال باللازم؟ نعم الثاني لأن لا يمكن وعدب من يرضى عنه. فكل كل آيات فيها. فإنها تدل على الغضب لأن الله سبحانه وتعالى إنما يعذب لأنه يغضب هذا الشيء ولكن لا يلزم انتبه لا يلزم مثل لمن فعل معصر واحدة أن نقول إن, إن الله يغضب من من هذا الفعل المعين لا لأن الفعل المعين لا نثبت له الغضب المعين إلا إلا بدليل وإلا لو قلنا إن كل فعل محرم يعني إثبات الغضب لصارت جميع المحرمات كبائر لأن ما ثبت به بالغضب فهو من كبائر الذنوب كما ذكر ذلك, ذلك العلم ومن فائ فوائد الآية الكريمه إثبات السمين من أسماء الله وهما العزيز والحكيم وما تضمناه من, من صفة صفة العزة وصفة الحكمة ثم باجتماع الاسمين وما تضمناه من الصفة وصف زائد وصف زائد وذلك لأن من له العزة والغلب قد تأخذه العزة بالإتم فلا يكون في تصرفه حكمة فجمع الله بين إيش؟ بين العزة والحكمة ليتبين أن عزته وعز وجل لا تنافي الحكمة خلافا لما يكون من الخلق فإن الإنسان إذا غلب وانتصر ربما يتصرف تصرفا ينافي الحكمة إذن يؤخذ من الجامل بين الإسمين معنا آخر زائدا على ما دل عليه كل اسم على حدة وهو أن عزة الله عز وجل مقرونة من حكمة وكذلك حكمته مقرونة بعزة لأن الإنسان قد يكون ضعيفا فتكون الحكمة أن يفضع وأن يستدل ولكن الله عز وجل منزل عن ذلك عرفنا هذا ولا لا إذا كان الإنسان ضعيفا فالحكمة أن يستدل أمام القوي أو أن يقوى أمامه لا الأول الآن لو دخل الإنسان على الأمير لو دخل الإنسان أمير هل على طول يقول يا فلان أنت ضامت لما أعطيتنا حقي لا أو الحكم يقول أطال الله بقاءة على طاعة أيها الأمير المحترم الموقر المعظم نعم ويأتي بأشياء تسهل المو هذا وسعا، لكن حكمة الله عز وجل نقرون بإيش؟ بالعزّة. إذا قرن العزة بالحكمة له فائدة، وقرن الحكمة بالعزّة كذلك له فائدة. ولم ذكر الله سبحانه وتعالى حال أهل النار عادا الله وياكم منهم؟ قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات والقرآن متاني فسن فيه المعاني إذا ذكر فيه. أهل النار ذكر في أهل الجنة وإذا ذكر النار ذكر الجنة وإذا ذكر الحق ذكر الباطل وهكذا وهذا هو أحد النعاني في قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابها مثاني يقول عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات ومثل هذا الفقير موجود في القرآن بكثرة يقدم الله الإيمان على العمل الصالح لأن العمل الصالح مبني على الإيمان فعمل بلا إيمان لا فائدة منه. فالمنافقون يعملون يذكرون الله ويصلون ويتصدقون ولكن ليس عندهم إيمان فلا ينفعون ولهذا يقدم الله عز وجل الإيمان على العمل الصالح لأن العمل الصالح مبني عليه فما هو الإيمان الذي يكفر ذكره في القرآن الإيمان فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالذين آمنوا بهذه الأصول وعملوا الصالحات عاملوا الصالحات قال بعض المعربين بل بعض النحويين أيضا إن الصالحات صفة لموصوف والتقدير الأعمال الصالحات لأن لماذا؟ قال لأن الصالح وصف. والوسط لا يفعل وإنما الذي يفعل هو الموصوف هكذا قال وعندي أنه لا حاجة لذلك عامل الصالحات ما دام الأمر معلوما فلا حاجة أن نقدر ونقول إن عاملوا مسلط على الصالحات فما هي الأعمال الصالحة الأعمال الصالحة ما جمع ما كانت خالصة لله صوابا في شريعة الله يعني ما كان خالصا صوابا كما قاله الفضيل بن عياض بن عياض ما كان خالصا صوابا يعني ما ما جمع بين الإخلاص لله والمتابعه لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فمن عمل عملا اشترك به مع الله غيره ولو يصير رياء كان عمله غير صالح ومن أخلص لله لكن على غير شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان عمله غير صالح يقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها النهر السين هنا للتنفيذ وأن ترون الآن أن أصحاب النار قيل فيهم سوف نصلق وأن أصحاب الجنة قيل فيهم سندقلهم فهل هذا من باب الخلاف التعبير وأن معنى الحرفين واحد قال ابن عشام كذلك معنى الحرفين واحد وقيل بل معناهما مختلف وأن السين تدل على القرب وسوف تدل على المهلة السين تدل على القرب وسوف تدل على المهلة وهذا هو المعروف وهو الأصح فإذا قلت كذلك فلماذا جاء جاء الوعيد بالنسبة لأهل النار بسوفة ولأهل الجنة بستين الجواب على ذلك أن أهل النار يفسح لهم لعلهم يتوبون يتوبون إلى الله فأرجعون وحينئذ فأكون من النار أما أهل الجنة فإنهم يدخلون الجنة ولكن ما هي جنة الآخرة جنة الدنيا قبل جنة الآخرة أفمن شرح الله صده الإسلام؟ فهو على نور من رب من عمل عملا صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحينه حياة طيبة ولا أحد أطيب حياة من حياة المؤمنين أبدا قال بعض السلام لو يعلم الملوك وأبناء الملوك الذين تمثوا مردون على ما يريدون لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه السيوف قاتلونه مقاتلة يريدون أن ينالوه ولكن لا يحصل لهم وقال الشيخ من ثريمية ما يصنع أعدائي فيه لما حبس إن جنتي في صدر إن جنتي في صدر وربما يدل على أن أهز الجنة منعمون أتم نعيم قوله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى إذا جعلنا الاستثناء متصدا صار المعنى أن الموتة الأولى التي ماتوها في الدنيا ذاقوها والنعيم مستمر من الدنيا إلى الآخر ولكن أكثر ولم يقول إلا الموتة الأولى أن الاستثناء هنا منقطع وأن التقدير لكن الموتة الأولى على كل حال نقول إنما قال سوف في أهل النار ليمد لهم في الأجل لعلهم يرجعون، فأراهم العذاب وكأنه بعيد، لكن أهل الجنة أراهم النعيم كأنه قريب حتى ينشطوا على العمل، وأيضاً نقول هم في الحقيقة في جنة، أهل أهل, أهل استعادة في استعادة حتى بالدنيا، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجب لعمل المؤمن، عجب لعمل المؤمن، إن أصابته ضرة. صبر فكان خيرا له وإن صبر السرى شكر فكان خيرا له فكل أمره خير كل أمره خير إن أصابته الضرى صبر مع الله عز وجل وصبر لله وإن شرح أصدره وكما قالت رابعة العدوية لما أصابها جرح في أصبعها أظنه قطع لصبر قالت إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. إن حلاوة أجلها أنستني مرارة صبر فالمؤمن المؤمن في حقيقة حتى ويصيب المصائب إذا يوفق للصبر ويتيبه الله عز وجل على ذلك ولا كأنه يصيب وإن صبت السرى شكر فزيد في النعمة لا إن شكرتم لا أزيد النعمة يقول سندخلهم جنات تجري من تحتها هذا النهار المراد بالجنات هنا ما عده الله عز وجل من الدار الدار الآخرة لهؤلاء لهؤلاء المؤمنين ولا يحسن هنا أن نقول الجنات جمع جنة وهي البستان وكثير الأشجار لأن هذا ينقص من شأن الجنة إذ لا ينصرف إلا إلى بساتيننا هنا في الدنيا مرة تأيبس مرة تخضر ومرة تسكتها الرياح ومرة تسكتين لكن إذا قلت الجنة جمع جنة وهي الدار التي أعدها الله سبحانه وتعالى للمتقين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كينئذ يبتهج القلب ويسرق وقلوا تجري من تحتها الأنهار كيف تجري من تحتها أليس النهر لاجري إلا من تحتها وإن, رأ وإن قلت من تحتها يعني تحت الأرض في جوف الأرض مشكل قال العلماء المراد من تحتها أي تحت أشتارها وقصورها أنهار مضطردة تحت الأشتار وتحت القصور فهي من تحتها وهذه الأنهار أصنافها أربعة كما قال الله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير أسر وأنهار من لبن لم يتقيق طعمه وأنهار, وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى هذه أربعة أربعة أنهر أو أربعة أنواع من الأنهار الجنة خالدين فيها خالدين حال من أي أين صاحبها حال فأين صاحبها الضمير في قول سندخلهم أيضا مرها وقول خالدين فيها بين أن هذا القول أبد فقال خالدين فيها أبدا أبد الأبد لا منتهى له فإذا قال قائل كيف, كيف يعيش الإنسان وهو يرى أنه باق دائما في هذا نقول نعم لأن كل ساعة تتجذب له لذه نعيم كلما رزقوا منها من ثمرت الرزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوبه متشابه في الدنيا ننتظر أنت الموت حتى نرتاح عن هذه الدنيا، لكن في الآخرة لا تنتظر الموت. أنت دائما في صلور ونعيم، ولهم فيها ولهم نزقهم فيها بكرة وعشي، فهم في نعيم دائم. نسأل الله يجعلهم ويكم لهم. لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا غنيلا. لهم أي للذين آمنوا عن الصالحات فيها أزواج مطهرة، أزواج جمع زوج. وهي الأنتى ويطلق على الرجل أيضا يقال زوج فلانة ويقال زوجة زوج فلان زوج فلان صح يعني يعني زوجة لكن في الفرائض يجب أن تأتي بالتان في غير الفرائض لا تأتي بالتان لأن التان بالتان لغة رديئة أو قليلة نعم مطهرة من أي شيء مطهرة طهارة خصية ومطهرة طهارة معنوية فالطهارة الخصية مطهرة من البول والغائط والحيض والاستحاضة والنفاس والصفرة والكدرة والعرق والرائحة الممكنة وغير ذلك من كل ما يستحب إزالته والتنزع عنه هي مطهرة منه ومطهرة أيضا طهارة معنوية وذلك بأنها خالية من كل خلق سيء لا غضب ولا تكره للزود ولا كراهة ولا عصيان ولا كمهران في وجهه فهي مطهرة من كل خلق من كل خلق الرذيل ومن كل أذن وقدر فالطهارة إذن حسية ومعنوية اشتكت النساء وقالت الرجال لهم أزواج مطهر نعم فما بالنا احنا ماذا نقول لهم نقول لهم لكنا أزواج مطهرون نعم إن الله طيب لا يقول إلا طيبا ولا يكون جاره إلا الطيب وأنتم في الآخرة كل واحد منكن لا تريد إلا زوجها فيهن قاصرات الطرف كل واحدة قاصرة طرفها على زوجها ومتناعمة به نعم وأنتم خير من سوى كل فلا تجزع ولكن لما كان الزوج هو الطالب غالباً صار هو الذي يقال له كزوج فيها كذا وفيها كذا أما الزوج ثلاثة من الزوج ثلاثة من طالبة إلا نافراً قال وندخلهم ظلا ضئيلاً ندخلهم ظلاً ضئيلاً الظل معروف هو ما فات عنه الشمس وإن شئت فقل هو ما لم تحله الشمس سواء كان فيئا أم ظلا من أول النهار وأما الظليل فهو المؤدي حق. المؤدي معناه تماما لأن من الظل ما ليس بظليل لو جلست تحت ظل اتدار في أيام الصيف فأنت في ظل لكن هل هو ظليل لماذا لأن وحف الحر يأتيك لكنه جنة ظل ظل ظل <تصفيق> ضليل ونقف بعد هذا حتى يكون الدرس القادم إن شاء الله أخذ الفوائد وإذا شوكم يكون مراجعة في الثمن ممكن أصدقوا في مراجعة ولا فوائد فوائد ذات تدي أخاذ إنكم تحب أن نعم طيب نعم نعم يقول زوجة لها زوجان زوجة منها أهل الجنة لها زوجان في الدنيا فهل تختار الأخير أو الأول أو من يعاملها معاملة الحسنة الثالث تختار من يعاملها معاملة الحسنة لأنه أحسن أخلاقا من الثالث نعم يستلمها نعم يعاذ محمد نعم نعم نعم ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس تحكموا بالعب إن الله من إما إغكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأجي الأمر منكم فإن تناجعكم في شيء فأدوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك قدروا وأحسن تأويلنا الحدود بالله من الشيطان الرجيم قال الله تفارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمنات إلى أهلها أي فواهل ها أهل الماضي قال الله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندفلهم إلى آخره في هذه الآية الكريمة فوائد منها أن الإيمان لا يتم استحقاق دخول الجنة به إلا إذا قرم بالعمل الصالح لقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولهذا يقرم الله سبحانه وتعالى بينهما كثيرا فمن آمن وقال إنه مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسل لكن لا يعملوا صالحا فإن الجنة غير مضمونة لله، ولكن من الأعمال ما نعلم أنه لن يدخل الجنة إذا تركها مثل الصلاة ومن فوائد هذه الكريمة أن العمل لا ينفع إلا إذا كان صالح والصالح ما تضمن شيئا الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شئت فقل الإخلاص لله واتباع شريعته ليكون هذا أعم إذ أن المعنى الأول قد يتوهم واهم أن المراد بالرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن المراد أعم من هذا حتى الذين أعملوا الصالحات حين كان الشرائعهم قائمة يدخلون في هذه الآية وغيرهم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى وعدهم هذا الوعد المؤكد سندخلهم جنات ومن فوائدها أن الله تعالى عظم نفسه لأنه أهل للتعظيم في قوله سندخلهم جنات وقد ترس على النصراني مثل هذا التعبير الذي يأتي من قبل الله إذا كان بهذا الصيقة فظن أن الإله متعدد ولكن هذا من فهمه السيء واتباعه للمتشابه فإن ذكر الواحد بصيغة الجمع تعظيما أمر معروف في كل لغة والوحدانية مفهومة ومعلومة بالضرورة من الأديان وبالفطر السليمة. ومن فوائد هذه الآية الكريم بيان ما في الجنة من النعيم لقوله جنات تجري من تحتها الأنهار. ومن فوائدها أن الجناة أنواع أو أن الجن من فوائدها أن الجنة أنواع وليست نوعا واحدا يؤخذ ذلك من من أي شيء من صيغة الجمع. جنات تجري من تحت النار ومن فوائدها أن أهل جنة مخلدون فيها أبدا لقوله خالدين فيها أبدا وقد أجمع أهل الملة على أن نعيم الجنة دائم أبدا وكذلك جمهور أهل السنة على أن عذاب أهل النار دائم أبداً ومن فوائد الآيات الكريمة الثناء على الأزواج في الجنة سواء كن من أهل هذه الدنيا أو من من الفوق لقول لهم فيها أزواج مطهرة ثم هنا سؤال لهم جم وأزواج جم فهل يقابل الجمع بالجمع على وجه الإفراد أو الجمع بالجمع على وجه الجمع بمعنى هل لكل واحد زوجة فقط فنقول مثلا لهم أزواج لو فرضنا عشرة قلنا لكم أزواج هل المعنى أن لهؤلاء العشرة عشر زوجات عشر زوجات فقط أو لكل واحد عشرة مثل هذا يختلف فيه العلماء هل يقابل كل فرد بفرد أو يقابل كل فرد بالجميع فمن العلماء من قال يقابل كل فرد بفرد ومنهم من قال يقابل الجميع بكل فرد لو قلت مثلا أمامي دجار قلت لكل واحد لكم عشر الدراحة لكم عشر الدراحة هل المعنى أن العشرة توزع بينهم أو المعنى لكل واحد عشرة؟ أرى خلاف، فهنا لهم فيها أزواج هل المعنى لكل واحد الأزواج أو المعنى لكل واحد الزوجة واحدة؟ لكن الأزواج هنا هو بلة الجمع في قوله لهم. يقال إن السنة تلف على أن الواحد لهم أزواج متعددة. سواء من أهل الدنيا أو من ممن خلق الله في الجنة وهن أقوء ومن فوائد هذه الآيات الكريمة الثناء على هؤلاء الأزواج وأنهن مطهرات من كل عيب حسي أو معنو ومن فوائد الآيات الكريمة أن الجنة ليس فيها حرق وإنما هي ظل ظليل بقوله تعالى ونصلهم ظلًا قليلًا وجملة الآية فيها الحث على الإيمان والعمل الصالح لأن الله سبحانه وتعالى إنما ساق بيان إنما ساق بيان نعيمه حثًا على أن نعمل العمل الموصل إلى ذلك وهل يستفاد من هذه الآية أن أهل الجنة في ينعمون في الدنيا وفي الآخرة لقوله سندخلهم لأن السن تدل على القرب الجواب ذكرنا ذلك في التفسير وأن أصحاب الجنة هم في الجنة في الدنيا وفي الآخرة لأنه لا أحد أطيب عيشا من من آمن وعمل صادح ثم قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إن الله يأمركم أبلغ في التعظيم من قول إني أمره لأنها تدل على العضه يعني كأنه قال إن الله الذي له الألوهية عليكم ي وله الحكم عليكم يأمركم أن تؤدب الأمانة إلى آخره والأمر طلب الكف على وجه الاستعلاء الأمر طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة افعل او ما ينوب منابه هذا هو الأمر فقولنا طلب الكف كلمة طلب خرج به الخبر وكلمة الكف خرج به النهي لا طلب الفعل الفعل خرج به النهي لأن نهي طلب الكف وعلى وجه السعلى خرج به الاتماس والدعاء وقولنا على وجه السعلى يشمل ما إذا كان الآمر عاليا حقيقة أو مستعلن الدعاء انتبه فالآن عندنا قيود طلب خرج به ايش الخبر لأنه ليس بطلب الفعل خرج به النهي لأنه طلب الترق على وجه الاستعلة خرج به الالتماس والدعاء رابعا كلمة الاستعلة ولم نقل على وجه العلوب ليشمل من ادعى العلوة وإن لم يكن عاليا في الواقع مثال ذلك عبد مملوك أسر خرا كريما فجعل يأمر افعل كذا افعل كذا قرب لي كذا أبعد عني كذا أيهما أعلم الحر لا شك لكن هذا ادعى العلوة لنفسه فاستعل علي واضح هذا هذا هو الأمر وكل أمر موجه من الله للعباد فالأصل فيه أنه لطلب الفعل وأنه للوجوب لكن قد تقضي الأوامر عن غير ذلك ذلك القرآن أن تؤد الأمانات إلى أهلها الأمانات جمع أمانة. وهي كل ما تمنى الإنسان عليه من أمتأة ونقود وأقوال وأفعال وغير ذلك تؤديها إلى أهلها ومن أهلها؟ أهلها الضابط لذلك هم الذين أمرت لأدائها إليهم فمثلا إذا قال لك شخص خذ هذه دراهم أدها إلى فلان من من المؤتمن صاحب دراهم وأهلها الذي أمرت أن أؤديها إليه يعني فلا أؤديها إلى أحد غيره أل تكون الأمانة في القوم فأقول لك مثلا بلغ سلامي فلانا فإذا قلت نعم فقد تحملت فلا بد أن تؤدي تؤدي إلى السلام أما إن قلت إن نسيت إن ذكرت أو لا أتحمل فأنت بالخيار لكن إذا قال بلغ سلام فلانا فقلت نعم وبلغ فلا بد أن تبلغ لأن هذه أمانة وقد أمرك الله أن تؤديها إلى إلى أعلى وسيأتي شرفي بين الفوائد أنواع الأمانات وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إذا حكمتم والحكم هنا الفصل يعني إذا أردتم أن تفصلوا بين الناس في مشاجراتهم فاحكموا بالعدل وبين الناس بين الناس لم يقيد أناسا دون ناس فيكون عاما حتى لو أراد الإنسان أن يحكم بين أبيه وبين رجل أجنبي فهو داخل في الآية بين مسلم وتابع هو داخل في الآية لأن الآية عام بين الناس أن تحكموا بالعدل فما هو العدل؟ العدل في الأصل استقامة ومنه العصا المستقيمة التي ليس فيها نيل ولا حكم أعدل من حكم الله وعلى هذا الحكم بالعدل أن تحكم بينهم بشريعة الله هذا هو الحكم عدل لأننا نعلم أنه لا أحد أحسن من الله حكما ولا أحد أعدل من الله فصلا فإذا أن تحكم بالعدل أي, بإيش؟ أي بشريعة الله فإن قال قائل ما وجه الارتباب بين قوله أن تأتي الأمانات إلى أهياء وقوله إذا حكمتم بين الناس نقول لأن الأمانات كالمقدمة بين يدي الأحكام فمنها مثلا الشهادة الشهادة ويتحمل الإنسان أن يخبر بحق غيره على غيره هذه تكون مؤداة عندما عند الحكام فكان تأذية الأمنات كالمقدمة بين يدي الحكم بين الناس ثم أثنى الله على هذا الأمر فقال إن الله نعم ما يعيذكم به وفي نعم قراءتها نعم ما ونعم ما. وأصلها نعم ما لكن حصل فيها جواب إن الله نعم ما يعيذكم به والموعظة قال العلماء هي ذكر الأحكام مقرونة بترغيب أو ترهيب ذكر الأحكام يعني تذكر حكم الله عز وجل مقرونا بترغيب أو ترهيب إن كان طلبا فهو مقرون بالترغيب وإن كان نهيا فهو مقرون بالترغيب إن الله نعم أعذكم به إن الله كان سميعا بصيرا الجملة هذه استعنافية كالتعليل لا نعم استنافية كالتحذير والتهديد لما سبق يعني إن لم تفعلوا فتؤد الأمانات إلى أهلها وتحكموا بين الناس بالعدل. لأن الله تعالى سميع بأقوالكم بصير بأفعالكم وسعاطبكم على مخالفاته في هذه الآية من الخوائد طيب نعم نعم لا يرام فيها شمس ولا مهيرة نعم تكلمنا على هذا التفسير لكن لا يمكن نحضر ما, ما بيناها نعم يا ده ذلك قلنا ان هذا الظل عبارة عن شيء يحصل من نور يأتي من قبل العرش نور سنا هذا الظل الظل هو انه ما في الشمس ولا في قمر ولا فجر لكن يقول العلماء إن ذلك يكون من نور يخرج من عند العرش فيكون هناك ظل الآن تجد أنه لو كان بينك وبين نور الفجر جسري ألا ستجد لهذا الجسم ظل هو هذا نعم نعم نعم من هذا النوع إما إما أن رسوله على سبيل التقدير يعني لو كان له عظيم لا سعر كذلك أو من هذا النور الذي يكون كل الفجر هذا الأمر صلى الله عليه وسلم تمر تمرن أي تمر تمرن جيابه فهذا يشرع لإعطاء من بيت المال للعائج عن القيام بالكفارة. لا, لا لأنه إذا كان عاجزا عن الكفارة سقطت عنه لكن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أعطاه لحاجته لأنه قال والله ما بين الأبتيها أهل بيس أفقروا منه قبل ذلك قال تصدق قبل أن يأمن بحاله كيف لماذا قال الله أنه أيه؟ ظن أنه أن حاله ماشية ظن أنه ما عنده حاجة ما علي حاجة لكنه لا يجد ما يتصدق به لكن أمه ما يتصدق نعم قال المصر خذت تصدق به لأنه قال لا أستطيع أن يتصدق يعني ما عنده إلا مقدار كفاية فقط فقال خذ هذا تصدق به فلما قال ما في أهل بيته فقر منه قال تصدق بي أنا. هذا رجال رجل يتحاذى للشافع. نعطيه. مي. نعطيه مين؟ نعطيه من في الله. ليش؟ يصدق. نعطيه الكافر. ليصدق النبي صلى الله عليه وسلم هذا. إيناه؟ هذا الرجل أعطاه الرسول لحاجته. في الأول قال خذ هذا تصدق بي. لأن التمرة لديجاء. قد يكون من الذكاء. من الدعاء. من الذكاء ومن غيره. فإذا اعتق فإذا تبرع له احد يتبرع له احد من بيت المال او من امواله يقصد يزكي يعني يكفر به ولا باس يتبرع